جرطاس جرطاس لا ونا بعض ناس جرطاس جرطاس لا ونا بعض ناس جرطاس جرطاس لا ونا بعض ناس جرطاس جرطاس لا والنبا بعض ناس بهدلني وبهدلته لون الخوفر بلته بهدلني وبهدلته لون الخوفر بلته لكني لجدت خلته على الارض قرص الوقرص لا والنبا بعض ناس قرص بالقرص tawanda ala nas yazina wa yashina gharban bi gharabila yazina wa yashina gharban bi gharabila lakini la jit shibta khallata ala ran 19 19 law na ba'adnas mashghul mashghul galb day mashghul mashghul mashghul كالفداي مشغول وبذاكر دروسا كتبا دوم محيوسه وبذاكر دروسا كتبا دوم محيوسه وان جت اختباراته ما ينجح له مقبول وان جت اختباراته ما ينجح له مقبول مشغول مشغول كالفداي مشغول مشغول مشغول يا بدايم مشغول من فراغه يعاني ضيع وقته بلا غاني من فراغه يعاني ضيع وقته بلا غاني حبني وانا احبك والوعد خبرمون حبني وانا احبك والوعد خبرمون مشغول مشغول يا بدايم مشغول مشغول مشغول قلب بدايل مشغول ابجلنط وبعقده والده اشتهر وده بابجلنط وبعقده والده اشتهر وده بالاديه ما مثل فعله فعل مهبول بالاديه ما مثل فعله فعل مهبول مشغول مشغول قلب بدايل مشغول مشغول مشغول قلب بدايف مشغول على الشاطئ يقضي وقته يسبح مع حد رد على الشاطئ يقضي وقته يسبح مع حد رد يتمشى وعله شرده فاضيه لعفته ب يتمشى وعله شرده فاضيه فاضي لعفته ب مشغول مشغول قلب بدايف مشغول مشغول مشغول كم بداي مشغول فعل لك رضيه الشيطان ينغض ربنا الرحمن فعل لك رضيه الشيطان ينغض ربنا الرحمن تجلدك بقصاتك للكفر مو معقول تجلدك بقصاتك للكفر مو معقول مشغول كم بداي مشغول مشغول مشغول يا ابدا مشغول بل مكتبني مستقبل التزم الكتب افضل علم تبني مستقبل التزم الكتب افضل الجهل في هالدنيا من المعالي مفصول الجهل في هالدنيا من المعالي مفصول قرطه قرطه دا والنبع عندنا قرطه قرطه